شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 w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 فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إِنِّي وجدت امرأة تملكهم وَأُوتِيَتْ من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمال فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلتوهم صاغرون.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 فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني, ليبلوني أشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي أم تكون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 وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله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 لك لا آية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولو قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَهْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَن لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً من دُونِ النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاهَ مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ على عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى الله اللَّهُ خَيْرٌ أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا, فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَيْنَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْلٌ يَعْدِلُونَ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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيَّاهُمْ مَا اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَيَّاهُمْ مَا اللَّهُ تعالى الله عما عم يشركون أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين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 وَيَوْمَ لَحِشْرٌ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ فَوْجٌ مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبُتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا غِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا وَلَمُ فَهُمْ لَا يُؤْطِقُونَ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 وأن تتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من لِلَّهِ وقل الحمد لله سيريكم رَبُّكَ فتعرفونها وما ربك بغافل